أشرقت بهجة وعزب منالا أشهدتنا جمالها والجلالا عادة باللحاظ تمز الغزالة هكذا هكذا وإلا فلا لا فلالة أك بالك البودور بل كشموسي قلت أهلا لا بعد أروسي فاستمال القوم أن ما لم هكذا وإن لا فلا لا Kutu ya monyeti, telafi telafi, la tuhaf telingi, minti waafin, marhami, mager man yuhaq alilala, hakeka hakeka, wa inla falala, hakeka, wa inla شقيقا قال الفتى الحبشي شدانل برحه Segini Ya kawan, azabu, tenggeli anak Arab, Laila Safa, ma'ana, hazharah al Mustafa, azka al Arab, Al-Arab ليل الصفا معنا أظهر هل مصطفى أزكى العرب خير الوراث مختار ما حبه آلل وما هو جال ليلة الصفا معنا أظهر هل مصطفى أزكى العرب Wainak ya zalam, wainak wainak ya bay wainak wainak ya zalam, ah ya la la. Yeah, nothing. لو كنت ودانا وانا دوب وقد بخيالي في صباح بكره والعشيه ذكرك معلق ببالي قد ما انسىك لو كنت وانت خائل ونادى مخالي ذب على المطرقة كل حسان عندنا وروس في ذا الليالي بنى صبي وصبيه وانت خائل ونادى مخالي ذب على المطرقة كل